Aguhulullahi min al-Shaytan al-Rajim. Alam tera ila al-Ladin qila lahun kuffu aidiyakum waaqimu salat waatul zakah. Falam ma kutub alaihim alqitalu ida fariqum minhum ida fariqum minhum yaxshoon nasak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 ترنتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل.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 قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفطهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِدْ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي في قرآن dot com